إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ حَدَائِقَ وَأَعْنَافَ وَكَوَاعِبَةَ رَابَعَ وَكَأَسَنْدِهَا قَوَّ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَ جَزَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ عَصَى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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوبا يوم إذوا راجفة أبصرها خاشعة يقولون إن لم أرد دون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى